وَإِنَّ لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون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 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 أَيَعِيدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ترابا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَّ بَنَى مَرْيَمَ وَأُمْمَهُ آيَتَوْنَ وَأَوَيْنَاهُمَا إلَى رَبِّهِمْ وَأَوَيْنَاهُمَا إلَى رَبِّ ذَاتِ قرار وَمَعِينٍ يَا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 والذينهُم بربِّهم لا يُشْرِكُونَ والذين يُؤْتُونَ ما أتَوَ وقُلُوبُهم وَجِلَةٌ أنَّهم إِلَى رَبِّهم رَاجِعُونَ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 فالقلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أن بينهم يومئذ فلا ساب بينهم يوم ولا يتسألون فمن ثقلت موازينه فأولئكهم المفلحون. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون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 فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون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 افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم